او اباء ابعلهن او ابنائهن او ابناء ابعلهن او ابناء ابعلهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن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 الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس سنا نور لا نور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 رِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَا تُلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ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 ظُلُماتٌ بَعضُها فَوْقَ بَعضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ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 يَكَادُ سَنَا بَرقِهِ يَذْهَبُ بِالابْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا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 لقد انزلنا ايات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 قُلَّ تُقُسمُ فَعَةُم مَْروفَ إِ اللهَّه خَبيرم بِمَا تَعْمدُ قُلْ الأطيعُ اللهَّه وَأَطيعُ الظَنسول فَإِلتَوَّو فَإِ مَا عَلَيهِ م حم مِ لَ عَلَيكُم م حم مِنتُم وَإِل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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهيهم النار ولا المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم يذلغوا مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جَناحٌ بَعدَهُم طَوافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلى بَعضٍ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 وَالْقَواعِدُ مِن النِسَ إِللااتِ لاَا يَرجُونَنِكَاحَمْ فَلَْسَ عَلَيْهِ جُنااحٌ أََضَعْنَثَابَهُ غَيير فَلَْسَ عَلَيْهٍ جُنااحٌ أََضَعْنَثَابَهُ غَيرَ متبرجات بزينة وَأَي يَسْتَعكِكْنَ خَيْرُ الهَُّ وَلهَّهُ سَميعع ليملََ على الأعْم حَجُ وَلَا عَى الأأَعْرَجِ حَرج وَلَا على المَريضِ حَرج وَلَا عَ أَنفُسكُم أَنْ تَأكُلون ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكونوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فَسَلِّمُ عَلَ آخُسِكُم سَحيةَم مِنْ يادِ الله تَحيِيَةَم مِنْ عيادِ اللَّهِ مُبارَكَةَم طَبَ كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُمآياتَاتِ عََّكُمْ تَعقِرون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 الائن ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئ بما عملوا والله بكل شيء عليم.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 وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْكُنِ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ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 انظر كيف ضربوا لك الأمفال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري